ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك في وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاء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 كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا ففي الأرض من بعدهم لنا كيف تعملون